لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم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 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن أَخْطَأَ وَتَابَ مِنۡ حِينَئِذٍ وَمَن صَدَقَ وَأَصْلَحَ فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن استقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدا عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى